وجاء رجل من أقص المدينة يسعى، قال يا موسى، قال يا موسى إن الملأ يأترون بك ليقتلوك فخرج، إني لك من الناصحين.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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنًا عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْبِحَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 نظرنا را قال لأهلهم كثو إني أناستنا رالعل لي آتيكم منها بخبر لعل لي منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون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 رَأْمِيَةٌ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وربك يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ